فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسفوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون